الليلة انت بعيد عن عيني كرهت الدنيا كلها عمري وسنيني صحيت وشفتك عني من صدق سعدان طرف ثالث دخل ما بينك وبيني اسمعني دخيل الله عنك صعبة تخلى حبيب الوحدي موسهلة تخليني غيرك تبقى قلبي هالواحد ابقى يمي لا تمشي تأذيني اسمعني دخيل الله عنك صاوبت خللي حبيبي لوحدي مو سالة تخليني غيرك ما رايت انت بقلبي الواحد ابقى يمي لا تمشي تأذيني ليش الزال الغالي غيرك لا تظن بعيوني أحلالي أشوف الدنيا بيك لو عني من وبعدك حبيبي راحي بغالي سالك نزل دموعي يشاعل نار بضروعي المنحتي موضوعي يواسيني أحبك فت ولا تمشي تخليني لك سالك نسال دموعي شاعل نار بالضوعي الملا أحتي موضوعي يواسيني أبقى ذكرك وصار أنا بلاياك ما أقدر أحبك فت ولا تمشي تخليني تخليني تيلا ليلا لالا Tira ley ley la la Tira la la la Heeeeyy